مساء الخير مساء النور يا سيدتي كيف يمكنني مساعدتك؟ عندي حجز في الفندق حسنا ما اسمك يا سيدتي؟ سمانتا ووكر لحظة واحدة هل يمكننا الاطلاع على جواز السفر من فضلك؟ ها هو كيف كانت رحلتك يا سيدة ووكر؟ كانت طويلة ولكنني الآن بخير اهلا بك في مصر من فضلك املئي هذه الاستمارة تفضل شكرا ها هو مفتاح الغرفة إنها في الطابق العاشر إقامة سعيدة شكرا جزيلا موظف الاستقبال موظف استقبال خدمة الغرف حجز جواز السفر رحلة رحلة بحرية استمارة مفتاح الغرفة المصعد. الطابق الأول الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، السابع، الثامن، التاسع، العاشر، الحادي عشر، الثاني عشر